ما هو بقول شيطان رجيب 118. فأين تذهبون 119. إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا شاء الله رب العالمين